عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي, واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إِلَيْكَ ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إِلَّا رَحْمَةً من ربك إِنَّ فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قُل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا